Rubbana alaikatte veklla ve ileik anabna ve ileik mescir. Rubbana la tejgalna fitnete lilladine kafan ve affilana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 29. وآتوهن ما أنفقوا 30. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهم 31. ولا تمسكوا بعصم الكوافر 32. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا 33. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم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 يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركنا بالله شيئا إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان